وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّ مِيعَادَ اللَّهِ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ لَا يُؤَخَّرُ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ لِلْمُكَذِّبِينَ وَالْمُكَذِّبَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْلُغُ الْأَمْرَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَى اِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ الْقَوْلُ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لولا أنتم لكم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 اِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنِ اكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا وَأَسَرُّوا نَدَامَتَهُم لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَل يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 إِللاا مَنْ آمَنَ وَامِلَ صَالِحًا فَأُولائكَ لَهُم جَزاءُ الضِعفِ بِمامِلُ وَهُمْ ف الغرفَاتِ آمِون وََّذنَ يَعونَ فيِي آياتن ماجِزينَ أُولائِك أُلائِكَ في, أولئك أولئك في العذاابِ مُحبرون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 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِمَّا نَدْعُوكُمْ إِلَيْهِ وَلَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ ۖ قَالُوا اللَّهُمَّ اشْفِ وَمَا أَطْفَأَتْهَا مِنْ نَّارٍ ۖ إِنَّهَا كَانَتْ تَعْبُدُ فِيهَا بَعْضَ النَّاسِ